فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا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 وكان نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا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 كبيرا عاليهم ثياب صدس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء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 والظالمين اعد لهم عذابا اليما